ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيامه وكان عرشه على الماء ليبلوكم, ليبلوكم أيكم أحسنوا عمالا ولئن قلت إنكم لبعوسون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحوم بين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أُم نسّم عدودة لا ما يحبثه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 وَلَئِنْ أَذَقْنَا هُنَا نَعْمَا أَبَدَ ضَرَّأَ مَسَّتَهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيْءُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرَحٌ فَخُ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ ثَارِقٌ بَعْضُ مَا يُوحَى إلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَيْ يَقُولُ أَيْ يَقُولُ لَوْ لَا أُزِلَّ عَلَيْهِ كَزْلٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلِكٌ إِنَّمَا أَسْنَدِيرُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ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 الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبقسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صلعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون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 يُعاقبُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَسْتُرُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضلهم بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فَعَنِي يَجْعَلُكُمْ أَن نُلْزِمَكُمْ هَٰوًا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرْنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ تَرَتْتُهُمْ أَفَلَا تَلَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِي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 قَال إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ السَّمْنُ رَقْلُ اللَّحْمِ فِيهَا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 بسلام مننا وبركات عليك عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمشهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليه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 عليه أجر إن أجر ي إلا على الذي صبرني أفلا تعقلون؟ ويا قوم استغفرو ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم ندرارا ويجدكم قوة ويجدكم قوة إلى قوتكم ولا تدوانوا جرمين. قالوا يا هود ما جئتنا بذ.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 أبلغتكم ما أرسلتمه إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفير ولما blumuda ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبدنا يعبد آبابنا وإننا لفي شك مما تدعون عليه قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منهم رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته ثم تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فترو أكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء إن تأكلكم عذاب قريب فعقرها فقالت ما استعوف داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكروه فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة, برحمة منا ومن خذي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ملموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين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 Surah <todic> al وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هم لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي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 فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن نوعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا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 ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعتوا في الأرض مفسدين فقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفير قالوا يا شعيب أصليت كتأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نسعى أو أن نسعى لفي أموالنا ما نشاء إنك لأسهل الحليم الرشيد قال يا قوم رأيتم إن كنت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 ويا قوم لا يجرمن لكم شقاق ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم بدعيذ واستغفروا ربكم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 ألا بعدا لمدين كما بعيد الثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد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 وحصيد ومع ظلمناهم ولكن ظلم أنفسهم فما أغنث عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء إلا لنا لنا جاء أمر ربك وما زادهم غير تتبيب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 فلا تك في مرية منا يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير من وقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لنا ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطهوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار, فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولئك لا تنصرون وأقم الصلاة طرفين النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله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 ما كان ربك ليهلك القرى في ظلم و اهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك من الجنة والناس أجمعين وقل لن نقص عليك من أنباء الرسل ما نذبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين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 ك بغافل عن ما تعملون.